وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر عنهم يوم يدعو إلى شيء خش أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ يخرجون من الأجداد كأنهم جراهم منتشير مهطعين إلى يَقُولُ يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجهون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 أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل نمو فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من متكر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 انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقدهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شد محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيب محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالمذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آلانه جيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فضمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم قُرآنٌ عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ عذابي عَذَابِي وَلَقَدْ يَسَّمَ الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون لحن جميعون تصير سيهزم الجمع ويون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقهم السقر إن كل شيء خلق لا وما أمرنا إلا واحدا كلاما بالبصر ولقد أهلكنا أش... ولقد أهلكنا أشياع كل فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر إن ونهر في مقعد صدق